قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحشة وغلقت الأبواب امعانا في الخلوه وقالت له هلما وتعالى الي فقال يوسف اعتصم بالله مما دعوتيني إليه ان سيدي احسن الي في مقامي عنده فلن اخونه فان خنته كنت ظالما إنه لا يفوز الظالمون هذه لا هي آية عظيمة والقرآن كله عظيم وكما قيل بأن آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانه فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها وهذا التفسير هو تفسير محرر في غاية التحرير وهنا فسروا إنه ربي أحسن مثواي إن سيدي أحسن إلي في مقام عنده فلن اخونه وهذا تفسير في أحد القولين والراجح انه قد ذكر هذا عن سيده وقد ذكر هذا عن ربه سبحانه وتعالى فربنا قد أحسن به وربنا قد اكرمه فهو قد ذكر الأمرين ولغة العرب لغة فسيحة تختصر الكلمات الكثيرة بكلمات أقل، فهنا لا نقصر هذا على أنه أراد سيده، أراد السيده وأراد رب سيده، لأن احسان الغير إليك من تدبير الله تعالى، فكل من أحسن اليك فهو من احسان الله إليك، وربنا قد أحسن على يوسف بسيده الذي أكرمه وبجميع أموره وأحواله. وإذا نقف عند قوله إنه لا يفلح الظالمون فالظالم لا يفوز أبدا وإنما يفوز الذي يكون على الصراط المستقيم ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد عرضت نفسها في فعل الفاهشة وخطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكفه عن ذلك ويبعده ولقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة إذن هي همت بقلبها وبفعلها وهم بها نفسه تتوق لذلك وهو كان في زمن القوة والنشاط لولا أن رأى برهان ربه ما البرهان؟ هو الواعظ الذي جعله الله تعالى في قلب المؤمن والتذكير بمقام الله تعالى والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من كان كريما عند الله صرفه الله عن السوء وعن فحشاء إنه من عبادنا المخلصين لما أخلص لله تعالى استخلصه الله لنفسه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بإحلك سوءا إلا ان يسجن أو عذاب ألم وتسابق إلى الباب يوسف لينجو بنفسه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 كلمه عظيمة وهذا حال الناس، بعضهم يغدو لينجو وبعضهم يغدو ليهلك عياذا بالله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال يوسف هي التي طلبت مني الفاحشة ولم أردها منها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 وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرين على صدقه لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة وهكذا يا إخواني ينبغي على الإنسان أن يحرب من المعاصي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف شق من خلفه تحقق من صدق يوسف. وقال إن هذا القذف الذي قذفته به من جملة مكركن يا معشر النساء. إن مكركن مكر قوي. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال ليوسف يا يوسف اصرب يا يوسف اضرب عن هذا الأمر صفحا ولا تذكره لأحد واطلب انت المغفره لإثمك إنك كنت من الآثمين بسبب مراوده يوسف عن نفسه وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين وانتشر خبرها في المدينة وقال الطائفة من النساء على سبيل الانكار زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها وقد وصل حبه شغاف قلبها أي غلافه إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه وهو عبدها في ضلال واضح من فوائد الآيات قبح خيامة المحسن في أهله وماله الأمر الذي ذكره يوسف من جملة أسباب رفض الفاحشة والأقبح من هذا هو الإنسان حينما يعصي ربه الذي يربه بالنعم ويغذيه بالنعم بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم من الوقوع في السوء والفحشاء. وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه ويضع بينه وبين الحرام أستارا من الحلال كما قال القائل إن السلامة من سلمة وجارتها لا تمر على سلمة ووادها مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام نسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين ونسأل الله أن يجعلنا ممن خاف مقامه هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته